بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالساهرة هل أتاك حديث موسى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 أغطش ليلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جات الطامة الكبرى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 تُ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ